طائقا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله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 shahidallahu annahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman عبد الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 فَكَْفَ إذَا جَمَعنهُم لِيَمِ ل رَيبَ فِيهِ وَوفِيَت كلُلُّ نَفْسَِّ ما كَسَبَت وَفِيَت كلُلُّ نَفْسِم مَا كَسَبَت وَهُمْ لا يُغْلَمُ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 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل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 والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 <تصفيق> هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب فنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 وَلَآيَةٌ أَن لَّا تَكَلَّمَنَا نَاسٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل انني قد جئتكم انني قد جئتكم بايه من ربكم أَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّين أَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مَِبّينكَ هَيئَة الطَيْرِ فَآافُخُفِيهِ فَيَكُُ طَيار فَيكُ طَيرًا, طيرا بِإِننِ الل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 ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنَّ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 سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلته والتورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم Hvala da se neilnudo filtrate na hocim nebo skriveli, da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 وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَتَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ لَضَلُّواكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا مَا سَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 زين على الذين امنوا وجهن نهارا وكفوا وكفوا اخرا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ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 la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman dhalika biannahum qalu a bala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 أُلائِكَ ل خَلَا قَلَهُمْ فِيآخِرَةِ وَلَا يُكَّمُهُم اللَّ أُلائِكَ ل خَل قَلَهُم فِيآخَِةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَظُرُ إلَيهِم يَوْمًا قامَةِ وَلَا يُزَكِيهِم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِّمَّا تُحِبُّونَ وَمَا vzem knjiška S trajela nudo بِهِ zato Allah zmезд Elna nudo n KolleV statistically. K Chris Hrm hatala إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةَ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 <là> in danes verja, boutornji bižel in koji potekje m globalno in servira aboh us bova glorious gestela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 Kul, ya ahele الكتاب, lma takfruun b'áyata Allah, vallahu shaheedu ala ma t'amalun. Kul, ya ahele الكتاب, lma tصuduun? On sbeil تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنون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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 وانكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فانالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى يلوكم يولكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربا عليهم المسكن ذَلِكَ bodo uchatel star in zelo in jim mojko dal loops iepljič. 3% sposobne včeraj. 1 level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 أَصَابَتْ حَرْفَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ